يا نسائها وقورك في النساء الفاضلات جميل يا ديار بأنت سامى بناتك بالدروس النافعاتي فمن نهر العلوم نهل علما تجلى في عقول النابهاتي وأخلاقا وآدابا وفضلا يباهين الشموس الصاطعاتي فمن نهر العلوم نهل علما تجلى في عقول النابهاتي وأخلاقاً وآداباً وفضلاً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 المجد حفظ الحافظات فتاج المجد حفظ الحافظات شبا للحقيقة دون زيف بإيمان القلوب الثابتات أيا الكتاب غدوت نورا بربات النهى والمكرمات تبارك بالكتاب وحافظيه وبورك في البنات الطامحات فتاجه الملوك يساوي حرفا فتاج المجد يحفظ الحافظات هنيئا يا فتاة هنيئا يا فتاة هنيئا يا فتاة هنيئا على كتاب هو القران هو القران يسمو بالصفات وخير العلم تحفظه صدور كنوز في قلوب القارئات أن على كتاب هو القران يسمو بالصفات وخير العلم تحفظه صدور كنوز في قلوب القارئات هنيئا أن يا فتاة على كتاب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 لجنات الخلود الباقيات لجنات الخلود الباقيات لجنات الخلود الباقيات لجنات لجنات الخلود الباقيات لجنات الخلود لجنات الخلود الباقيات